وكان في المدينة تسعة رحض يفسدون في الأرض ولا يصلحون قانوا تقسموا بالله لنبيته وأهله ثم لنقول أن لوليهم ما شهدنا مهلك أهله ما شهدنا مهلك أهله وإما لصادقون وَمَكَرُوا مكرًا وמכرنا مكرًا وهم لا يشعرون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 أئنكم لا تأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون.